بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا عاملوا الصالحات وأمانوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أتخنتمهم فشدوا الوثاقة فإما من, من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارا ذلك لو يشاء الله لأن تصر منهم ولكن يبلوا بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم وأصلحوا بالهم ويرخلهم الجنة عن رفالهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركما يثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما الله فأحبط أعمالهم فلما يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثلها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدفل الذين آمنوا عملوا الصالحات لن تجري من تحتها الأنهار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَأَكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالَنَّارُ مِثْهُ لَهُمْ وَكَأَيَّ هِمْ مَنْ قَرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَةً مَنْ قَرِيَتِكَ الَّتِي أَخْرَرَتْكَ أَهْلَكَ نَامُ فَالْأَنَاصِرُ لَهُمْ وَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مَنْ رُبِّيهِ كَم وخروج جنات التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذات الشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كما هو خالدون في النعيم وسقوا ماء حميما فقد طاب عماءهم من هم يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أتعلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدوا وآتاهم تقواهم فلينظروا إلا ساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنا من بك والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر رأيت الذين في قلوبهم مرضوا ينظرون ينظرون إليك نظر المغشي عليهم للموت فأولا لهم طاعته وقول معروف إذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم وهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمل أبصارهم فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أربارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان ونسول لهم أمل لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الله على مصرارهم كيف إذا يتفهم الملاك ضربون وجههاهم أبارهم ذلك بأنهم اتبع صاط الله كر هم في أاحوط عملهمحس الذينا في قلوبهم مرض ال يخرج الله أضعاهم ولووننش ولا أرناكهم فعرفتههم بسمهم ولا تعرف النهم في لحنقابل الله علم ع إكم ولا نبل أنكم حتىناعلمجههدين منكم الصابين هنا عن ونا بلو خبرباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم فلن يغفر الله لهم فلا يتهنوا وترغوا إلى استلموا أنتم الأعلون إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وشاقوا الرسول من بعد ما لهم الوداء لن يضروا الله شيئا وسيحبطوا أعمالهم يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يتبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ومكفروا فلن يغفر الله لهم ولا يتهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبوا ولهبوا وأنتم وتتقوا لا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء يطلعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل, فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا ويستبدل قامل غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم